اعض بلله من बोल धर्म Oh, it is Thank you. Oh, <laughs> What do you call I have fallen and ربنا زَهْرَ الَّذِي مِنَّا I don't find your Don't cry. Cool. ففجرت من نبتة عش وعين قد عاد من كله الناس المشون you for you Thank you. من مذینیه مذلون مان Wait, <laughs> wait. go ثم سوليتم قَدْ عَلِمَ مِنْهُ مُنْذُرًا لَنَا سَتَرَوُنَّ مِنْهُ قَوْلًا فِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُسَالِكٌ All right. <laughs> Oh, Ah for uh, whom well, now who do you want?